كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب روسل فحق عقاب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 اسبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشور كل لهو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 كن بيننا بالحق ولا تستط واهدنا إلى زواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في القطاب قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ عَجَتِكَ إلَانِ عَاجِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ الْخُلَطَاءِ إلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيدُمْ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدَ أَن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانابا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآبا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم 129. بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 120. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب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 ما أناب؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا يبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الجيع تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وضواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَمَعْنًا لَذُ الْفَوَّاحُ حُسْن مَآب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَاب أُرْكِب بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلًا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 ذكر اسم عيل واليسى وذ الكف وكل من الأخيار هذا بك وإن للمتقين على حسن مأاب جنة عدن مفتوحة لهم الأبواب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 كن ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مأاب جهنم يصلون فبيس المهد هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا ثوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا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 أتقدناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنمون وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَن تُؤْمِنُوا بِهِ مَا al لِيَمِنَ عِنْدِي مِنَ الْمَلَأِ الْأَعْلَاءِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِيْوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إن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 لأم لا أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. كل ما أسألكم عليه من أجروا وما أنا من المتكلفين. إنه إلا ذكر للعالمين. لا تعلم نبئا بعد حين